بيانه لأن بيان هذا اللي قلته الخطى كذا وكذا فأيضا وجهة الرغم فأبرج هذا هذا <تصفيق> لا ينوقش فإما عن يعترفت الخطى هو أنه ورد بإسر جامل ماذا عمنا ما أخططوا إكفة الله هجوا وغجلتهم وإذا قلت الناس منه يهجروا الناس منه الناس منه مبارك الله فيك. الشيخ قال هو ان الشيخين ابن باز وابن عثيمين لم يكن عندهما دراية بالمنهج ولما تؤيل عن هذا قال انا لا اقصد, هذا. أنا لا أقصد انهما يعني لا يعرفان المنهج مطلقا بل يقصد بذلك المعرفة بحال الجماعات التعامية الحديثة وهو ينشر هذا السلام يعني في اوساط الشباب قال الحبيدة لا يجوز له مثل انا فالقول لأنه قال وجوده والذي يدين ان الشيخ بالباس والعديل لا يعيهاي عن حقيقة القراءة وتحداث نتيجة عاليها للقراءات الذين خرجت بقدي وخرجت عن منحج الثالث الصالح وعلى ذكر انيا يذكر انا والشيخ احمد هنا الشيخ الشيخ عبد العزيز باشا في الهدف الذي يحقى لتحقيقه في المسلمون يريدون أزمة الحكم فقلت لاني للشيئ الأحمد الشيئ أنا أمس ودرايه بمنع هؤلاء ولما سئل الشيئ قزبال على جماعة الزمجين وغل يقرد قال لا تقرد معهم من أراد أن يخرج معهم يعلمهم الحقيقة لأنهم يهله بالحقيقة. هل يقول مثل هذا؟ لا يجوز أحد أن يشيع من رأى لا يعلم. أهل الجماعات وأهل الجماعات وأهل الجماعات. يبين الأخذ ويترك التعليم على الشيء الذي شيء الله. إذ لا حاجة الى هذا نقول في من الحزن، أبي رضي ولا بوم ولاو، لا يتكلم بالشيخ ولا ولا بأن البيت ولي البيت ولي في ولا في ابن ولا يستحي أن أحد في قليل قطعة بالعلم العلم ولا في ناحية من نواحي العلمية. صلى الله عليكم شيخنا شيخنا هو هذا الداعية يقول بأنه من العلماء ولما أسمع صريقا لشيخ عبد المسلم العباد وكلام الشيخ عبد المسلم العباد مفاده أنه ليس عندنا في الجزائر العلماء قال معقبا على هذا الكلام إن الشيخ يدعو إلى الفساد فما رأيكم في هذا يا شيخ؟ فأحول أمه وتعجب الله المعنى الكلام هو عمر الفشاد ليس يجهد الى الفشاد ما قلبنا ان الشيخ عبد المحدد ويخوانه الجلسيين يجهد عند الى الرشاد لا الى المدان علي ان يستخدم الله عز وجل ويتوب الله و علي رقيبا بالجلسي حتى يعدها هذه الكنيبان الذي لا تريد بطلاب العلم فانصروا احاظهم وابلغوه ان يعنل وإلى كان بلغ الشيخ عبد المشتد عبد فليستفن باعاتفيا ويتحذل منه فاليوم يمكن ان يعفو عقب ويوم القيامة لا كنت من الانقذ بالحقوق مهما كانت الكراب ومهما كانت المعالي بارك. بارك الله فيهم شكرا كيف هذا الرجل يدعي انه ليست هناك مرجعية بعد وفاة الشيخ الالباني محمد الله هل هذا صحيح؟ اذكر ان هذا الشعب قد وجه الي من جبله واجبت عليه وان هذه الدعوة التي فيها يا سيئي من الناس من البرجعية الاسمية انها دعوة غير صحيحة برية عارض حديثا تبوي وهو صول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق طائرين لا يضرهم من أدنهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك فالمرجعية قد اخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام انها لا تزال موجودة على وجه الارض فكونه يعني يدني بهذا الحديث وان المرجعية السلخية مبنة بعد الالبان او بعد الشيخ من بات او, أو غيرهما من, غيره من الجلماء الذين هم طبلهم من ائمة العلم تفضل المرجعية العلمية وينفشل جهد من هذا بسبب اكبالهم على الدنيا وبسبب الثرافين على الاسم الشرعي لكن المرجعية العلمية لا تقل الارض منها بل لا بد من وجوده عملا بالحديث الشريعي الذي نؤمن به ونصدق به وقد عرفنا معناه والآن مع فتوى الألامة فالحب النافع الحرب حضر الله عز وجل شباب الشباب تكون يعني هذه الانطاراتي تكون كل تطير حضارات في جلتها او هذه على هذه الاسئلة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 ماذا فعل هذا؟ العيد شريفي شريط اللساء لا. وصاحب وقيع في اهل العلم لا. فقد وقع في الشيخ عبدالعزيز بن باتا رحمه الله والشيخ محمد البديدة رحمه الله لا. وقال انهما لا يعرفان المنهج لا. هو الذي يعرف المنهج ويهو رحوه وأمور اخرى توجبوا الحذر منه لا. ولهذا اقول لكم احذروا حتى يراجع الحق يحذر الحبير الدعاة الى الله على بخير ويخافل لك اهل الهواء اخوة الايمان والان مع العلام الصالح بالثوزاني الثوزان حفظه الله عن وجل. يقول الزائد ماذا من يقول ان داود آل الدولة ليس لهذا الصالح Mold disappointment a elé lehállat minnan Jung a العلامة المغنين لأنه لا يعرف منها لا من صاريم ولا من بالي يعني لا يعرف الله قد الحرب هذا صحيح لا يعرف المناج المرح لكنه يعرف أن الحرب ولا ونصده إليه. يقول لا من صاريم ولا من بالي ونص دس ويدعوه ليه لا يكون لا حول ولا قوة إلا بالله فمن يكون أن الشيء المغنين ما يلعطيك على النمسك في الغريب والأنبريب وأنه لا يلعطيك بحركة المعاصرة في كلام الله صلى الله عليه وسلم الله كان لحالي من جديد وكان تفاق من المشكيات الله الله نذكر هؤلاء már, هو معنى الالم للناس هذا الالم في الاشارات الى ان سيطاعة في حولنا سيطاعة في غورة ذي المعروف قال كعلا وإذا كانوا أمرهم أمر من أروا القوة أدعوا ورسوه إلى الرسول أمر منهم لعلموا الذين لا يستمتونهم هذا مكتب رسول أهل إلى أهل العلم وكذا يمجد ورحة الصراع في نعنى <تصفيق> قل أن الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صفة جمال وبعد عرض سير كالطعون عن الشير محمد بن هادي المدخلي قال مؤلم أن الله ونفع جميع بسم الله الرحمن الرحيم كان تعالى مراده هذا نقصان عظيم فان هذا هذا الله الحمد لله رب الله ولا اله الله وحده لا على من لم و أصمع طوره إبدت عنده بعرفة البيتية هذين كذلي من العباء أنه لا يعلم المحي قالن على الحن السلام أفتال هائل إلي عزنا فمن يعرفه و أصمع طوره إبدت عنده بعرفة وقد يعلمه نمر في بعض قُلْ مَا يَعْلَمُ مَنْ لَدَيْنَا مِنْ عِلْمٍ إِلَّا مَا كَتَبَ لَنَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ هُوَ الْيَسِيرُ ﴿35﴾ وَلَوْ حَرَصْنَا عَلَيْهِمْ لَذَهَبُوا مَعَنَا ۚ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ أَنَا تدكتا القول الألباب تتمنى بذلك هذا الرجل له ظنهج باسك له ظنهج باسك أنا أقول هذا ما أقوله على العالم لا أتعلم أنك باسك باستك أنا أقول هذا الرجل الذي ظنهج باسك إنك سير هذا ما يريده وأنك سنعره وإنك أنت مجددا وإنك أنت والله انا من قلقك انا من من قلقك انا من اوله لما تذكرت اني كنت في الصباح يعني بقى بقى كم يوم من زمان كده انا كنت هاي بقى كم يوم من زمان كده انا كنت هاي بقى كم يوم من زمان كده A miénk a A legutóbbi فدمره فأما أنه وضطن في الأجزاء أنه جهلي شبكي مصير هذا ليس بسهل سبدي وأن بعض الله وقد عرفتني جهازي فالحسن فسانه يقوله يعني أنني أخبي عنه خلا جمعنا ما أخبي كله أنت اه من السرير لما سنه مره 21 واحد واثنين هذه قام عمل لهم اه طاوله ثاني بعده موثره خلاص وكمان كان قاعد تماما تماما رقم 100 تقدروا في ما تقدروا بعده انا مهري داخل في الوضع هذا وعملنا فكره بعدين صار قدر اكثر واحد ثاني ما فارس ما فارس و و في في في في في قلت بيب أن ما تكفي تتخضر الله <سؤال> وتمع المسيح <سؤال> <سؤال> للحجم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله مع الصادقين بعد قبل قبل وعندك لانه تحديد بيب وعندك لانه تحديد بيب والله يقول الله بالنساء يعد منه بسيطة لا يصور على أن تصور على ما عبوه وعبوه ومن ثابت ومن شير الناس بالنساء نحن الناس بالنساء نحن نعرف الناس بالنساء لهذا <تصفيق> الامر الحديثه القول مما سمعت سنه تقوم لا ولا يقول ان لا احد من وجدتي اذ جاءني فكان سبا وحاسن سنقوم بذلك والذي يمارس فعلا هذا يقول كُلُّ الَّذِي يَسْعَى فِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا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 فكرت في الموضوع فكرت في الموضوع اصياع لا تذكر صار لي قيمه من قبل انا انا ما بقدر يعني يعني ما انا ما بقدر يعني يعني انا ما بقدر يعني يعني انا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 في الحقيقة الآن أما هل أن الله يرى في كثر من خلّى من خلّى بصدّى الضوء الضوء الساب الضاقص إن قال إن أعلم النسائح بالإتخاذ وبقرائح الإمداد وبأجلته وهو مثيل في هذا الضاب عاصف ولن يأخذ لم نأخذ العلم كما أخذ هذا الضاقص وإنما أخذ الباب العلم على بابه. وعلى قديره وهو رجل راسح بالعلم ومعه مصري بالناس جميعا وما فكر الذي يأرغب ولا فكر الذي يتسلم بفكره ولكن أقول هو من سجرة المباراة أقل العلم من أهله وبأهله وعلى أهله من الله جل وعلا, وعلا أن يوثقها وإياه وأما قول من الناس أو بلانا من الناس يحصل بهم ألا فليس معنا هذا كما قال هذا القائل أن يقول هذا الكلام هذا الله هو رجل بلدأ كذلك يقول الكلام الأولى بمتغرد المؤجد وهذا الكلام الضعف إذن الله أعلم النساء بالإذباد وبقرائف الإبان وبأجلته إذن الله أعلم النساء بالإذباد وبقرائف الإذان وهو في هذا الباب الرامي ولن يأخذ الحبور لما أقل هذا القائل ولا غيره وإنما أقل الباب العلم على بابه وعلى طريقه وهو رجل طابق بالعلم ومعروف عند الناس جميعا وما فكري الذي يؤلم ذلك ولا فكري الذي يتكلم بذلك من خالق آل السيء أقول وهو من السجرة المباركة أقل العلم من أهله وفي أهله وعلى أهله فنسأ الله جل وعلا أن يوتيقنا وإله وعما كون من الناس أو قلال من الناس يحطر بمسألة فللسة معنى ماذا كما قال هذا القائل أنه إذا ممكن أن يقول هذا السلام من القالما ورده مجزاة مما <تصفيق> كان يسأل آل محطة mert száll a the ha nem találjuk, ennyi ideig tudnánk üldözniha, ha van találjuk, ennyi a távoliha, hát most a I don't know I just thought that that was that's have to والآن نترككم مع هدود العلماء على قوله بجواز سفل المرهد بدون محرم من أجل طلب العلم. فاسألوا أهلاً في الرئيس كنتم لا تعلمون والآن مع فتوى العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به الجميع أحمد الله عليكم ويقوموا <تصفيق> من فتواه السفر يقرب العلم بدون مقرر هذا مقالب رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحذر الامرائة يوزنوا للجاه من اليوم الآخر أن تتابع إلا وضعها بمرحب هذا يحذر من أمروا الرسول يقول يحجر يحجر. علي على لا يحذر غير يقول يحذر هذا ليس محافظة للجاه ورسوله نعم أسألوا كنتم لا تعرف. بسم الإيمان والآن نترككم مع سات ولانامه بصقيه زيبا بهذه المدخله حفظه الله ونتعبه الجميع لا من ترى ولا مصلاه ولا لجمع المال كل باب طالوق لأن المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدفع شر عن نفسها وهي في نفس الوقت ستنة يستثن بها الرجال وتستثن في الرجال نوعها لذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم يتفع المرأة فقال لا يحد المرأة يؤمن بالله وجود الآخر. أن تتاكرا بشيرة يوم وليلة إلا نعيزها وفي دواني يوم وفي دواني في ديلا طبعا إذن الإبتدام بتوزيهات اليوم صلى الله عليه وسلم والحقيقة تستعجف الخرى تقول وماذا أخنع نقول لها ومن يكتب الله يجعن له أخذك فإذا حظم الله سبتم من حصله وَسَكَرْتَا أَنُّهُ وَسَوْقَأُ عَلَى الْسُطْحِي بِيهِمْ هَوَ اللَّهُ له مَنْ نُعَلِّمُهُ وَسَكَبْتَهُ عَلَى الْيَسِيكِ بدون أن يتعلم محدود حتى يوم الحمدينه الله عليه الصلاة والسلام يا, يا نساء الذي لسنك من في فلا تطعن بالقول فيصنع الذي في قلبه مره وقلن قولا معروفا وقلن في برود كنت ولا تبر وجل تبرج الجاهلية الأولى وأقلنا الصلاة وآلنا الزجاة الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عن ظهر الكتاب أهل الدين والقسيم والصّبر. أفضل ما تبغو جمالية الغول، وأقل نصرات وأقل زدات الله عز إنما يريد الله أن يُغض عنهم لذ أهل البند والطأير الطويلة فَقُلْمَا يُبْلَغُنَّ أَنَّ الآياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ رَدِّ الْقَوْلِ Mm-hmm. هذه لبقتنا ثانية. هذا وقت العصر بالسخرية. هل تنقل الأحجار؟ فأخذ أمامه الذي لم يقصد الاتهام. لأن شيئا عندي أشياء تعسها أو قصدني تعسها. هذا ما كنت أتطرق في رحبنا بحياةي أن أخذ الأحجار. وأنعيش بجنسها حتى هذا ما كنت أتطرق في رحبنا بحياةي أن أخذ الأحجار. وأنعيش بجنسها. <تصفيق> وإذ قال عبرانين رب دعالها من كل طرف أنا لا نقل أقوى العلمين وأنت هذا رأسه بدل الكتاب ماذا أنا معه أجدع بعدي هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا والله ما يجوز ولا يجوز ما مره مره حياتي ما لا تشتي في وكما ترى انا انا بس مثل من العلاقه فانا تذو او اذن واعلم يعني انا من غير اطلع منه لا في الكلام Aja, ott áll a jámila, a jámila, ott vannak a 20 és 40. Jaj, a jámila, vagy annál a jámila, miért nem tudom, hogy azzal a jámila, vagy annál a jámila, miért nem tudom, hogy a jámila, vagy annál a jámila, miért a jámila, vagy annál a jámila, miért nem tudom, hogy a jámila, vagy annál a بكون يحيد فقرة علمية، ونحن ندرس علمية، استاذة من على من في من فنلوقتي بسألة. فنلوقتي بسألة. على من, أبو من Tudja, hogy nem azok a műszaki anyagok, amelyeket a környezetünkben találunk, تبثوا أن تتفض وأعلموا لمن افتقى ويقول للعبد الضالي أن نتأكد وأن يعرف النطرة نسيح وأن يحرف أبو طالب العز أن نتأكد وأن يريح نتك ويريح إخوة المجداء والعاجل أن نتأكد والله ان اكثر من ما هو قابل للوصف هيك فيMoment وشفت يعني مثل ما هو يعني فاجئ مناسبه وصرت مثل ما هو انه بيخفوا عنك كل من يخاطبه والله نفسي ده هيك يعني فاجئ مناسبه وصرت كل من الله كل الله والنبي يقولون أنه عارف هو جاهز ونعطالب المحروض على أن يتوى بعدما سمعتم هذه كلمة طيبة من الشيخ العلامة المجاهد بن هذه المدخلي والآن نترككم مع تعليق العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ونفع من الجميع هذا يمتح في يعني عندما يجب هذا الكلام يعني الى بلد التبايد من المتاسين الصغار فصلا على الأدار الآن ما يمتح في اغلافك أنت قوم بلا على رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل نفسك ويعني بحراء في منزعها لا تقول بنفسك ولا تكرر حتى لو زال نكوانته وشاعب لهذا ما ينبغي أن يعني تجعل هذا دائماً تجدر نت وانت تقول تراند ليه تراند ليه تجده فيه إخلاصي يعني عندما يجي هذا الكلام إلى ولا لا تعلم ال المتاع من الصغار ذلك أنا وتجده فيه الدعوة النفحة الأخيرة وفيكم ونفسي وكل بار العلم والمترمين جميعا بالتمسك لكتاب الله والتمسك لكتاب الله صلى الله عليه وسلم على رامي الثلاث الفالح ربان الله عليهم على ما فصلوا به كتاب الله وعلى ما شرحوا به سمت رسول الله وعلى ما كانوا عليهم يسيرون هذا هو الذي ينبذيه أن نكون عليه بكون النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر الغرم قال كل ما في إلا واعده ما منهم يا رجل الله قال الذين على نجل ما على عليه وأبحابي أولئك الذين مدى الله فبهدى ممتلتني من <تصفيق> يتروني أنا أقول عنه شيء عارب سألوني أقول إن شاء الله فقد جهزت سب. فما يفعلون أنا أقول عن الشعالب. لأن ما يقول المثل عن الشعالب. فقد جهزت سب. لا علم لا أولئك الذين هدى الله فمن ودعهم على élet, szeretet, a bennünk lévő gyönyör, a uh, uh, halál, Szeretem a szenteket, aki a világban a sex sex the, his, a legjobban a világban. a legjobban a világban. a legjobban szolgál a a legjobban a a a a a نما الله أن يكون ان الله ولوها. ولوها. عند الأرض أن يضيح الله عليه وسلم ننزلوا عنهم ولوائنا ننزلوا عنهم ولوائنا وحجسوا عن ذلك ولا حرش أعظمون إخوة الإيمان اترنا أن نلقاكم في هذا الشريف الذي يحتوي على أحكام العلماء على العيد بن سعر شريفي وأتباعه وكذلك نفضل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين والآن نترككم مع مكالمة هاتفية يوم بداية الفتنة مع الألامة المجاهد ربيع بن هاد المدخلي حفظه الله ونفع به الجميع لهذا يا شيخنا رعاكم الله نطلب من فضيلتكم ونحن داخلين على الحق وآله ومخارجين بالكسر وآله ان اذا تبط عندكم ما يجب التحبير من الشيخ الغيد ان ترتحونا وتبينوا لنا ذلك حتى نبتعد عنه وننطح الشباب لذلك علم وهو احب الناس الينا وهو ابانا وشيخنا ولكن الحق احب ذلك منهم وهو الذي كثيرا ما يقول لنا لا نستمع إلا إذا كنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وظاطنا وإن كان الشيخ العيس هو عندكم على أكثر يرغونه بالكذب والاختراف فجزاكم الله خيرا بينوا لنا الحق في هذا الأمر حتى تبشى الشباب الشباب لا تأخذ الفتنة منا نصيبا ولوضع إذ والله متعان يا أخي السؤال السؤال السؤالية يا من الله وقت تلفت الشيخ عود أدى صدمني نعم. فلم يصدمني. نعم. فلماذا ذنبه؟ في خلا. ألا خذ معه ولما قرده من الشيخ العيد أن يكلم سوبيتا أيضاً، فقال، فقال: أنا لا أريد أن أفتح باب لنفسي في في يعني في بثا يعني في المدافع على نفسي. الله هو الذي يدافع عنا إن كل على الحق وقال سأذهب. هل ترى أنهم من حتى غير هذا الفتح؟ نعم. لماذا ذنبه؟ ما الذي الله شغله؟ نعم. على كل شيء كل نريد أن نحزه هذه السنة لعيركش. ااا لا مقارنة لا ضد السؤال. نعم. مقارنة ما؟ تقول النازع والخلال البلوي؟ نعم. هو ماذا البلوي؟ كل قوس لكش. لما قصلك هذا ما هو ده؟ قصلك قال لنا بأن لا أريد أن أحزه لعيركش. مقارنة تودي. نخدها تودي؟ نعم. مقارنة تودي. التلاميذ عليا na szakosodva, na, árvad a láb. Szerelmes vagyok ilyen nehéz időben. Mutasd meg, hogy a szláv aranyja, na szakosodva, na, árvad a láb. Szerelmes vagyok ilyen nehéz időben. Szerelmes, ugye? Szerelmes, hogy a szláv aranyja, na szakosodva, na, árvad a láb. Szerelmes vagyok ilyen nehéz كذلك وكذلك اللي تنسيه وهدى بحق عظيمي انا فارس الله ليس اذا تكلمت اتكلم عن الثلاثيين العموما في الجزائز no. وهل تحرم لا يختلفوا no. وان يحضروا من اهلكتها no. وهو عنده من الثلاثيين مصرارين لكن اذهب اجهد في واحد ولا من الثلاثيين هده يقولون مني اولا no. يا ثمدي فأنا احسى الجميع يتعارب ثم هواعد الهداء جدا لعكل قال الله فيه المراوي أثار إذا عرنا كست أدعوه وادعوه أتعمل فتلا ولن ننظر فيهما مقصا سلفيا والعلماء تكلب فيه, ومتشن فيه؟, فيه؟ يحضر يحضر له هذا قال المراوي أثار إذا عرنا كست أدعوه وادعوه أتعمل فتلا ولن ننظر فيه وهي لم يتتلم فلماذا يخبرنا هذا هذا وهو مقرأي على الباطل وكان على الباطل وعطلنا خل على بطلع المعيدة وهي لا يتتلم يرتم عبدالغم إباعها عنها فلماذا يتمنى هذا المفتح من بلاتنا شيخ عارض يعني هاي قد اجعلوا لهذه الطيعة عند الجعوة وليتخذف على ستنها على العلماء ويعارض الله فتنها اللي خارج خالق مالج الثلج هو الثلج لكو فتنها نعم فقدوا له الفتر الآن فهو أصحابه وما دمه يتخذف عليهم ستنسبة الحج فقد تجزل في الجزاء الغيرها على من على الشيخ المهروه الشيخ على الشيخ المهروه أنا في في شيخ, شيخ, شيخ انا أنا بسأله في سفنه في عاره كله شيخ نشأ في الشيخ العيد انه تكلمت في الشيخ في شأن العرور إن الشيخ إلا أن الشيخ مغراوي يقول الرجل الطعاب غراض السفنه أصغر عدنا ولولا المغراوي وأصحابهم ما ما لا لا يوجد جدع وفتح في أوروبا العمريكا. الله أشكرك أستاذ فيك وهو يمجح صباح وسلمان وسيدك ويمجح عدده ويعاتره بعثم معه وهو العقلي وتنامي به الناس على السلفين لقصر الناس كما الشيخ خرر الا ان في شيخ مغراوي يقول الرقم الصغرى مغراوي جسده اكبر هجمال ولول المغراوي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 وادار خلاص يكتنع لها كما سمع ذا السلبيين <تصفيق> شيخ الله لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يوقف هذه المواقف لأخيين؟ حبيبت الثلبي لكنها يفعط نصر السلبيين ويبقى الانظر لأباها من الهواء نعم بالحجة هذا الذي ينحرك خير المكان بذلك الهواء يدرن عدد السلبيين يدرن نصر السلبي شيخ الله. لماذا لماذا لماذا يكف هذه المواقفة الأخير حضرهم من الجلبي يقول غرافة يصر السلبية ويصر عظم لأبهر بالغاية في الحجة الجهة الذي ينحرق طول المجهبين يبحث عن هذا السلبية يقل من نطر السلبية هذا خضير منه السلبية بارك الله هذا من هو في الجهة كله هذا خذيان منه السلفية بارد للشيء هذا نشوه ستة وضع العالم كله هذا فقال يخطفينه انا انا هذا انا انا انا انا مطف اعطانه السلفية لكن يجي قهوصة ما ولا يجيب مع هداته نعم لماذا لماذا ما يشفر السلفية مطفل هذا منا هذا عوز اللي اهلو اتابت عنده لأنه المغارل على المهج السربي وإنه المغارل على الباطل مغادل مع المسالة تنسبة ضرها لحصوبة بالأجلة من أسرابه ومن قال الله في السكره على انحرابه للمهج حتى في كفول الله أكبر يا اخي قل لي يا اخي احتاجنا ما شاء الله طارق هو ما يضرنا لا بعخمه ده ما يضرنا ما في اي حاجه هو اتكلمت معاه والخير كان شيخ وعايز يتعامل معاه معشي هو انا طالبه لو انا اتصلت بمراد انا, أنا الشيخ انا طالبه الشيخ عايز يتعامل معاه معشي هو انا طالبه لو انا اتصلت بمراد لا يشيخنا سام. ماذا بالعالم وهذا هذا نعم. هو قال. نعم. لو كان على السرديه على السرديه، إذا كان على السرديه على السرديه على العاربه، هاي السكنه، يعني على السرديه العاربه ما عليه نعم ما، يعني على السرديه على العاربه هذا، السير العاربه هذا السرديه، هذا لا هذا ما من خارج ومن داخل خارج، ما، هذا كل هذا في <Nelson> من خرج على من خالد في حب الكبير السخنة بين النجع سيخلا سيخلا قل لي يا أخي ما رأي الحان سلاري يدوس سر الناس سر يربط بين التفيل والقبع والثني والخجور والدار والعنق والكل والذنبة وقل أنا سأل حنان لما ما بروح قسم الناس إن كتبه المبناطي تبتلل سيكم هالمستخده اهدان هجاب مقبيل لا يجب انه لا رأي يعني إلجاء هي إلجاء يظهر واسباعه بالتقليل والسجار يقول لا بخلال نجي السلام يخافره إلجاب مهاره اه لا يجب ان يجب ان يقول الأخ انه لا يمتعون جدا لابد ميراو رجعين ويسروا الميراو يدعون بالإيجاج الدائب حق الإيجاج الدائب نعم مبارك هم مني إزاك الله في الشيخ شيخ نعم يعني من أعظم ما يبسعوا بفتنة يعني اتصال الشيخ عبدالشيخ العيد شريفي بشيخ رجعي شعلا فارس مبارك هم مني نعم هذا مبارك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 فهذا الأمر، فهذا السؤال، ثم لما أمر سألت أهل الناس السياح، أهل السياح شحين، شحين سوى، شحين سوى آ أقول خدري، لا خدري، في كبيرة جدا، يا أنا أرى لولا لولا يعني فتى لولا فتاه الآن ما حبته غسيل جدا لأن أرى لولا لولا لا يحب فتاه الآن